توكل على الله, الله ويكشف توكل على الله ويش الغلذه يا ابن عبود توكل على الله ويش الغلذه يا ابن صواب ما عثرنا على طب هما نيسني واتوعي اللي تبع ضمير الزود سبب واحد في خاطر ميرمس حبه أدرى من العدوان وخشى من المجنون. شان و الناس ماصير لا سبح عذري بخلي لا شبح فالعيون السود عيون اشقر لا ح ولو باهمنا الشباب مع ذيك شكر فوق ذي كلمة نجعود كما ليلي سدن حدها راعي الجبه أبيها تهوق وغير ما قام ليسعود ولا سعد من حظه ودنياه تلعبا حدني على فرقه الغضي الضيا المقرود وانا داري من بات وفى ما حبعت عذاب مالكنا ورا زود سوى جامرة في ذوم تلقا ربا مشتبا سوى في ذوم تلقا ربا